بلبی الذي فول بم ہو وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ كُلِّهِمُ هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ العَلَمُ هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموه وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرفك مَن أنكر تولع جموع كلتا يديه للاسف عن ما نفع وما ولا يعرب عدم سهل الخليقه لا تخشى بوادره يزينه اثنان حسن الخلق والشيم حمال أثقال أقوام إذا ابتدحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم ما قال لا قط إلا في تشاهدي لولا تشهد كانت لاءه نعم عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاف والعدام إذا رأته قويش إلا ما كان لهذا انتهى القلم يضي حيان ويضام مما هبته فما يكلم إلا حين يبتسم بكف فيه خيزران ريحه عبق من كف أروع في علنينه شمم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمون الله شرفه قدما وعظمه جرى بذاك له في لوحه القلم أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية منش يشكر کولس يشكر من التي قصرات عنها تی کسور إدراكها القدم من جده دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دانت له الأمم مشتقة من رسول الله نبعته شوشک موتی کشم سی تنہا من معشر حبهم دین وَبُغْضُهُمُ كُفُرٌ وَقُرْبُهُمُ مَنْجًا وَمُعْتَصَمُ مُقَدَّمٌ بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرُهُمُ فِي كُلِّ بَدْءٍ وَمَخْتُومٌ بِهِ إِنْ عُدَّ أَهْلُ الدُّقَى كَانُوا أَئِمَّتَهُمْ أَوْ قِيلَ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ قِيلَ هُمُ لَا يَسْتَطِيعُ جَوَادٌ بَعَدَ جُودِهِمُ وَلَا يُدَانِيهِمُ قَوْمٌ وَإِنْ كَرُمُ إذا ما أزمة الزمان والأسد أسد الشرى محتدم لا ينقص العسر بسطا من أكفهم سيان ذلك إن أثروا وإن يُستدفع الشر والبلوى بحبهم ويستر رب بهل احسان